Surah Qaf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qaf, wal-Qur'an al-Majid. Bel, ajibu an jāāahum munzirun minhum. Faqal al-Kafirūn وصُن الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيج أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا كَيْفَ بنيناها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 ماتيد وجات سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجات كل نفس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 فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ مَكْثٌ لَكَ فَتَارٌ عَنِيدٌ مَن نَّعِيَ الْخَيْرِ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 أو منقول لجحنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأُذلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأُذلفت الجنة للمتقين غير بعيد ماذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء 126. ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 127. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد من محيط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 ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشفق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نَحْنُ أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار